إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 ليلها كضحاها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وذريته وعلى من سار على نهجهم مستن بسنتهم ودعى بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله نوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله ربكم وتمسقوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واعلموا أن سبيل التقوى هو طريق الأكابد من الناس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 إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله إن بناء المجتمعات لا يمكن أن يكون إلا ببناء رجالها فلا يمكن أن تستقيم أمة على طريق العز والسيادة والقوة والريادة والنصرة والتمكين ببناء مؤسساتها دون بناء رجالها فإن بناء الرجال هو أساس بناء الأمم وهو أساس استمرارها وبقائها فتصبح عزيزة قوية مرهوبة الجانب وعلى قدر قوة رجالها واستقامتها على ما أراد الله رب العالمين يطول بقاؤها ويستمر خيرها لنفسها وللأمم الأخرى من حولها فبناء الرجال هو أساس الإصلاح بناء الرجال هو طريق الفلاح بناء الرجال هو أساس بناء الأمم والمجتمعات وكل سبيل لعزة الأمم بغير ذلك فهو مضيعة للأوقات ومبعثرة للجهود ولن تحصل الأمم من جرائها خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة وبناء الرجال لا يكون إلا ببناء المثل والقيم في تلكم الرجال بناء الرجال على جميل السجايا وجليل الصفات بناء الرجال وذكى البناء المعنوي بناء القلوب بناء الأفئدة والضمائر والنفوس أما إذا عني الناس بظواهرهم وبما يكون من مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم فإنه ينبت ويخرج لنا رجالا خاوية تفروا عند أول صدمة في هذه الحياة ولا تثبت أبدا عندما تحل المصاعب والشدائد والمضائق أيها الناس شهر رمضان الذي خصت به هذه الأمة المرحومة هو شهر بناء الرجال فلنتأمل مليا يا عباد الله ثم لننظر حولنا وإلى ما وقع وجرى في بلادنا وفي بلاد حولنا منذ سنين عدة وتجد أن المحصلة النهائية ليس الرجوع إلى ما كنا بل الرجوع إلى أبعد مما كنا فليس الأمر أننا فقدنا تقدما وخطوات إلى الأمام بل فقدنا ما كان يمكن أن نكون فيه إلى الأمام ورجعنا أبعد مما كان وما ذاك إلا بسبب الإعراض عن هدي ربنا جل وعلا وسبب الإعراض عن نور الوحيين وسنة النبي الأمين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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى شهر رمضان شهر بناء الرجال فكيف تبنى الرجال يا أمة الإسلام هذه جملة من المقومات والأسس التي يجب أن تبنى عليها الأمم وأن يربى عليها الرجال نستفيدها من هذا الشهر الكريم والموسم العظيم علَّى الله رب العالمين أن يفتح القلوب وأن يهدي النفوس وأن تنقشع هذه الظلمة وأن تزول تلك الكبوة وأن تزال تلك الغشاوة التي على أعين الكثيرين من ابناء أمتنا رمضان شهر بناء الرجال على الصبر فهو شهر الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحار الصدر أي ما يكون في الصدر من الغشي والغل وغير ذلك من أمراض القلوب القلوب وابتلاءاتها فرمضان هو شهر الصبر وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه وأفضل أنواع الصبر أفضل أنواع الصبر الصيام فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة لأنه صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه تنازعه إليها ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجليه وفيه أيضا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 صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها وصبر عن المناه والمخالفات حتى لا يقع فيها وصبر على الأقدار والأقدية حتى لا يتسخطها فالصبر من أعظم ما يستفيده العبد من هذا الشهر فهو شهر الصبر والصبر هو أساس بناء الرجال الصبر معناه هو الحبس أي حبس النفس عن الجزع والتسخط عند حصول البلاء ونزول المصائب وعموم المضائق فأين الناس من هذا اليوم فالناس يتسخطون ولا يصبرون وتجد كثيرا من الناس يتلفظون بألفاظ منكرة وعبارات عياذا بالله كفرية عندما تحل بهم الشدائد والمصاعب الصبر صبر على طاعة الله فأين الناس أين هم في صبرهم على طاعة الله في صيامهم وفي قيامهم وفي تلاوتهم للقرآن وفي تمسكهم بالأخلاق الفاضلة فتجد سوء الخلق من القول والفحش من القول وسوء المعاملة تقع بين الناس في رمضان بل في مساجد المسلمين في رمضان بما قد يكون أكثر منه في غير رمضان وهذا أمر مشاهد لا يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين إلا من رحم الله فأين الصبر؟ الصبر صبر عن المعاصي وأين الناس؟ في صبرهم عن المعاصي وهم كما ترى يقضون ليلهم ونهارهم إذا استيقظوا من نومهم إلا من رحم الله في النظر إلى ما حرم الله ومتابعة الأفلام والمسلسلات والفوازير وغير ذلك من هذه الأعمال التي تظهر فيها الشاشات على أسوأ حال وأخبح صورة تأباها النفوس المؤمنة وتلفظها القلوب التقية النقية أين الناس في صبرهم على طاعة الله وأين الناس في صبرهم عن معاص الله وأين الناس في صبرهم على الأقدار المؤلمة التي تقع في حياتهم يوما بعد يوم فالأمة تحتاج إلى أن تتعلم هذا الدرس بعدما نزل بها الذي نزل بها أن تتعلم هذا الدرس وأن يبنى الرجال على هذه الخلة العظيمة وتلك الصفة الجليلة ألا وهي الصبر المؤمن الذي يتربى على الصبر ويبنى بناء عظيما بهذه الصفة الجليلة العظيمة قد حصل خيرا عظيما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابه كان هذا من سمات المؤمنين وهذه من أخلاق الأنبياء والمرسلين كانوا يصبرون كانوا يصبرون على الأذى الذي يلاقونه في دعوتهم من أعداء الله ولا يغيرون ولا يبدلون في دين الله ولا يخرجون عن منهاج الله ولا يبتدعون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرون على ما يلقون من الأذى من أعداء الله ويصبرون في تمسكهم بأمر الله وفي نهجهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبرون عندما تحل بهم المصائب ويقعون في المضائق فلا يتصخطون ولا يجزعون إذا تأملت حال الأمة أفرادا وجماعا وتأملت مواقفهم مع هذه الصفة العظيمة تجد أن الطريق لا يزال طويلا وأنه لا بد أن يستفيد الناس من هذا الشهر هذا البناء العظيم ببناء رجالها على هذه الصفة العظيمة ألا وهي صفة الصبر وكما ذكرت لك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه شهر الصبر شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك مما تبنى به الرجال وتقوم عليه الأمم والمجتمعات أن يبنى الرجال على الإحسان والبر والصلة والجود والكرم حتى تزول الفوائق في المجتمع المسلم فيصبح المجتمع المسلم لحمة واحدة ويدا واحدة وطريقا واحدا وحزبا واحدا وجماعة واحدة متماسكين شعوبا وقادة حكاما ومحكومين على ما قد يكون من ظلم وعلى ما قد يكون من بغي وعلى ما قد يكون من فسخ وفجور عند بعضهم حكاما أو محكومين إلا أنهم يتماسكون ويسدد بعضهم بعضا ويقرب بعضهم من بعض ويقمون بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحلم وبالعلم على الطريق السديد والسبيل الرشيد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يترتب عليه تحزب أو شقاقا أو تفرقا أو تمزقا كما تراه اليوم وكل ذلك باسم الدين وباسم الشريعة ورب العالمين بريء من كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم براء من كل هذا فرمضان شهر بناء الأمة على البر والجود والإحسان والصلة فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة تأمل هذا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه من أجود الناس في رمضان وكان أجود بالخير من الريح المرسلة لقرب صلاته بصديق وناصح وجليس صالح ألا وهو جبريل عليه صلوات الله وتسليماته فكان يجالس رسول الله قل الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن حتى كانت السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين فمن مجالات بناء الرجال في مثل هذا الشهر أن يبنى الرجال وعلى الكرم وعلى التواصل وعلى الجود وعلى الإحساس بما يكون عند الفقراء وعند المحتاجين وعند المعوزين من إخوامه المسلمين فيعم الحب بينهم والصفاء والنقاء والتقارب بينهم فتطهر هذه القلوب وتصف تلكم النفوس وتنزع هذه الأحقاد وتلك الضغائن التي امتلأت بها القلوب حتى في البيت الواحد من بيوت المسلمين بما لم نراه في الأعصار السادقة ومن المجالات التي يظهر فيها هذا الأمر مما شرع في شهر الصيام والقيام والقرآن والجود والصلة والبر والإحسان تفطير الصائم وهو عمل عظيم وترتب عليه أجر كبير فمن فطر صائما. كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقصه من أجره شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا كذلك مما تبنى عليه الرجال أن يرتبطوا بالقرآن في شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فرمضان هو الشهر الذي خصه رب العالمين بنزول القرآن فيه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر والأمة بد أن تبنى على دستورها ودستورها من وحي السماء لا من وضع البشر كائنا من كان يأتي من مصدر لا شوب فيه ولا خلل فيه ولا اضطراب فيه ولا تعرض فيه لماذا؟ لأنه من لدن حكيم خبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهو هدى وبشرى للمسلمين وهو نور مبين وهو هداية للتي هي أقوى ما فرطنا في الكتاب من شيء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكره أولو الألباب فهو دستور هذه الأمة وهو نبراسها وهو مقصدها الذي يجب عليها أن تقصده حتى تعيش معيشة الآمنين وتحيا حياة المطمئنين ويجعل رب العالمين السيادة والعزة لها على العالمين وتكون لها القيادة للبرية أجمعين فرمضان شهر القرآن الذي ينبغي أن تبنى به الرجال وأن تربى عليه الأجيال كما ذكرت لك في حال النبي صلى الله عليه وسلم في مدارسته للقرآن في شهر رمضان مع جبريل عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته قال الإمام النووي عليه رحمة الله مما يؤخذ من الحديث أي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل ليلة قال إن مما يأخذ من الحديث من الأحكام المستفادة استحباب استحباب مدارسة القرآن في هذا الشهر المبارك وسالف الأمة الذين هم خير جيل كما أخبر النبي المصطفى النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من أهل القرون الثلاثة الخيرة كانوا يرتبطون بهذا القرآن في كل وقت ويزداد ارتباطهم به في هذا الشهر المبارك وهذه جملة من أحوالهم لتدرك الفارق بيننا وبينهم ولتعلم علم اليقين بأن الطريق لا يزال طويلا ولتدرك تماما إدراكا لا شك فيه بأنه لن نصل إلى ما نريد من الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وتحقيق العزة والسهادة إلا إذا كنا على طريقة هؤلاء الأكابر قال إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين فكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال في غير رمضان في كل ست ليال وفي رمضان يختم في كل ليلتين فترىه بعد ذلك يختم خمس عشرة ختمة في شهر رمضان وقال سلام ابن أبي مطيع كان قتادة يختم القرآن في سبع هذا في غير رمضان كان قتادة يختم القرآن في سبع وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة وقال الربيع ابن سليمان كان الشافعي رحمة الله تعالى عليه يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة ختمة بالليل وختمة بالنهار لا ينامون إلا قليلا لأنهم يعلمون أن المكس في القدر طويل وأن الوقوف بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين في الشمس وشدة الحر تحت لحفها وشدة الاكتواء بلهيبها نارها يوم طويل عبوس القمطرير كما أخبر رب العالمين ستين ختمة ختمة بالليل وختمة بالنهار وكان البخاري رحمة الله تعالى عليه يختم في النهار كل يوم ختمة ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة في النهار يختم في كل يوم من ختمة وبعد أن ينتهي الناس من صلاة التراويح يقوم هو مصليا منفردا بنفسه يختم في كل ثلاث ليال ختمة كأنه يقرأ في كل ليلة في الصلاة بعد التراويح بثلوف القرآن بعشرة أجزاء فأين نحن من هؤلاء؟ وأين من يوجد على طريقة هؤلاء إلا قليلا فلا بد من ارتباط الأمة بهذا القرآن صلاة وخراءة وتذبرا واستشاء وعملا على نفسها أولا قبل أن تطالب بذلك غيرها فإن الجيل المنشود والرعيل الذي يحيي به رب العالمين العالمين مما نزل بهم من الضنك والشدة والبلاء إن الجيل والرعيل الفريد الذي يكون عزيزا بهذه الأمة على الأمم أجمعين هو هذا الجيل الذي يطبق القرآن على نفسه أولا قبل أن يطالب بتطبيقه على غيره وهو يخدمه وهو يخالفه وهو ينحرف أمن وترى ما تسمع من الخرافات والأساطير والأوهام التي تخدش أصول العقيدة من أقوام ينتشرون هنا وهناك فالله المستعان تارة جبريل ينزل وتارة النبي يقدم فلانا ليصلي وتارة النمي ينام على فخذ فلان وتارة انتظروا حتى يقال لكم اذهبوا مغفورا لكم نسأل الله السلامة لعب الشيطان بعقول الناس لأنهم لم يؤسسوا على العقيدة ولم يربوا على التوحيد الخالص فترى تسمع بعد ذلك من العجائب والغرائب ما يهدم أصول الشريعة ويظن الناس أن هذا من الفتح والنصر وإنما هو من ألعيب الشيطان بعقول الناس إذ ينامون كحال أكثر المسلمين هداهم الله أيها الناس إن بناء الرجال الذي ينبغي أن يبنوا عليه ويتعلموه من شهر رمضان أن تبنى الأمة على رجال يقومون لله رب العالمين خاشعين ذليلين خاضعين فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم يجتهدون غاية الاجتهاد في قيامهم في هذا الشهر العظيم قال علي ابن المديني رحمة الله تعالى عليه كان سويد ابن غفلة يأمنا يا في شهر رمضان في القيام وقد أتى عليه عشرون ومئة سنة وهذا أبو رجاء العطاردي كانوا يحملونه كأنما يحملونه في قفة ثم يجعلونه في مقام الإمام ثم يصلي بالناس في الركعة الواحدة آيات تبلغ الأربعين أو الخمسين أو الثلاثين على حسب طول الآيات وقصرها في الركعة الواحدة وقد بلغ من العمر يومئذ ثلاثين ومئة سنة فأين نحن من هؤلاء الأكابر فأين نحن من هؤلاء الرجال الذين بلغوا هذا المبلغ من أعمارهم وهم يصفون أخدامهم في المحارير لله رب العالمين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام عظيم وهو سبيل لبناء الرجال على الصراط المستقيم تصبر بعد ذلك عند المضايق وتتحمل المسئوليات وتتقلد التابعات فلا تنتسر أبدا ولا تنتقس يوما ولا ترتد حين من الدار لأنها بني على أساس متين من دين رب العالمين كذلك مما يبنى عليه الرجال في مثل هذا الشهر العظيم أن يبنى الرجال على المحبة والمؤاخات وحب الخير لإخوانهم المسلمين وسلامة الصدور من الغش والحقد والغل والحسر وسائل الأمراض التي ابتليت بها قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله يقول صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصبر أي ما يكون في الصدر من الغل أي ما يكون في الصدر من عدم الصفاء والنقاء لإخوانك المسلمين فهذا أيضا مما يبنى عليه الرجال حتى يكونوا نافعين لأنفسهم ونافعين لأوطانهم وكذلك يا عباد الله مما يبنى عليه الرجال في مثل هذا الشهر حتى يكونوا على الصراط السوي أن يبنى الرجال على تقوى الله رب العالمين وتقوى الله سبحانه مقصد من أعظم مقاصد الصوم بل هو المقصد الأسمى والغاية العظمى كما قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه لعلكم تتقون لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإذا صام العبد وقل طعامه قلت مجار الشيطان في عروقه فيبتعد عن الشهوات ويبتعد عن المعاصي والمحرمات أما اليوم لو ذهبت إلى الناس ووزنتهم وزنت أبدانهم قبل رمضان وبعد رمضان لوجدت أن أوزانهم في آخر الشهر أعلى من أوزانهم في أول الشهر وكأنهم يأكلون في رمضان أكثر مما يأكلون في غير رمضان وبهذا لا تحقق المقصد من تضييق مجاري الشيطان وطهير النفوس وتهذير القلوب واستقامتها على طريق التقوى قال رب العالمين لعلكم تتقون قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أي لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة أي من المأكلات والمشروبات لعلكم تتقون الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة أي والصفات التي ينبغي أن يترفع عنها الناس في كل حين وفي رمضان سبيل لهذا البناء وتلك التربية وهذه الصفات الجليلة ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدى قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامهم وشرابهم وكذلك مما تبنى عليه الرجال ويستفيده المسلم من شهر رمضان بناء الرجال على الإخلاص والصدق الاخلاص. الذي عز في هذا الزمان والصدق في الأقوال والأعمال والمقاصد والنيا الذي قل أن تجد موصوفا به في هذا الآن بعد أن عم بخلوب الناس ما عم من هذا الشر المستطير والفساد الكبير وانحرافهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوت فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي يدعو شهوته وطعامه من أجلي من أجلي هذا والإخلاص من أجل الله في كل عمل في صلاتك في صيانك في خراءتك لجميع أنواع البر لله لا للناس لا لطلب وجاه ولا لرغبة محمدة ولا منفعة ولا مصلحة ولا مرتبة عند الناس وإنما لله يدع شهوته وطعامه من أجل أي من أجل الله رب العالمين للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه ولخلوف فيه أي فمه أطيب عند الله من ريح المسك قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه ولهذا قال في هذا الحديث يدع شهوته من أجليه فإن الرجل قد يكون أمام الناس صائما قد يدخل بيته ويغلق على نفسه بابه فيأكل ويشرم ولا يرى واحد لكن يعلم أن الله رب العالمين يراه فهذه تربية على المراقبة وتربية على الاخلاص في كل عمل من أعمالك من أعمال البر والطاعة وفي كل عمل من أعمال المعاصي والفسوق حتى تجتنبها ولا تتجرع عليها لعيمك أن الله رب العالمين ناظر إليك ومطلع عليك وعالم سرك ونجواك قال ابن الجوزي عليه رحمة الله جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم أي أن جميع الأعمال تظهر أمام الناس فالإنسان لا يسلم أن يداخله الرياء في أعماله إلا الصوم فإن الرجل يمكن أن يكتمه فلا يراه أحد يتربى بعد ذلك المؤمن على الاخلاص والتجرد لله رب العالمين في جميع اقواله واعماله فلا يريد الا الله ولا يبتغي الا وجه الله والناس عنده كالعدم كانهم لم يخلقوا لماذا لأنهم لا يملكون عطاء ولا لا يملكون عطاء ولا منع ولا موتا ولا حياة ولا شكوره ولا نشوره ولا يملكون شيئا وانما هذا كله بأمل رب العالمين وهكذا فليكن العمل لله قال الفلاس سمعت ابن أبي عدي يقول صام داود ابن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله كان خزازا يحمل غداءه فيتصدق به في الطريقة يخرج من عند أهله على أنه من المفطرين ويأخذ معه غداءه ثم إذا مر في الطريق يتصدق به فيظن أهله أنه قد أفطر في مكان عمله ويظن صبيانه الذين معه في عمله أنه أفطر عند أهله وهكذا فليكن العمل لله رب العالمين هذه جملة من الأمور التي يبنى بها الرجال ويربى عليها الرجال وبها تبنى الأمم تستقيم المجتمعات فلنرجع إلى هذه المحاضن من جديد فلنرجع إلى المساجد لنتربى على ما تربى عليه الجيل الأول والرعيل الفريد وأن ندع وما فيها من نجاسة وخباثة وكذب لأهلها فهذه السياسة ليست من دين الله لا من قريب ولا من بعيد أما السياسة الشرعية التي شرعها الله وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السياسة النبوية المحمدية التي تستقيم بها الأمم والأفراد والشعوب ويهنأ بسببها العباد ويأمنون على الأوطان والأموال والدماء والأعراض هي سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح بينه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما يلغط فيه القوم اليوم إنما هو مهلكة ومضيعة ولن تجني الأمة من وراء ذلك خيرا ولن تحصد من ذلك إلا سفك الدماء وتقسيما الأوطان وتضييع البلاد وتمزيق العلاقات بين المسلمين حتى في البيت الواحد إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات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 فيحصلون بذلك سعادة في الدنيا ورفعة على الأمم بأسرها مع ما يجنونه من النعيم المقيم في الآخرة كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرادوا عزا وسيادة ورفعة في هذه الحياة فليلزموا ما ذكرت فإن هذا من الوحي الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فإذا ما حصل المسلم هذا الخير في هذه الحياة فإنه أيضا يحصل نوعا آخر من الخير بعد الممات ورحيله عن هذه الحياة ولذلك كان شهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النار ان استقمت على ما ذكرت من هذه الأعمال التي بيّنتها لك قبل قليل تحصل بعد ذلك المغفرة والعتق من النار وهذا يظهر في صوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا وفي قيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا وفي قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وبكل ذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال في شأن الصيام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الحديث الآخر خص القيام دون غيره فقال عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فصار صيام الشهر وقيام ليلة القبر سبب من أسباب مغفرة الذنوب بشرط أن يكون ذلك إيمانا واحتسابا إيمانا بالله ورسوله واليوم الآخر وأن هذا حق أمر به الله رب العالمين لا عادة ولا تقليدا ولا مجاراة وإنما يفعل هذا العمل من الصيام والقيام وقيام ليلة القبر تصديقا بأمر الله له وإذ لامر الله جل وعلا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا أي خالصا لوجه الله لا لغرض ولا لعرض من أعراض هذه الحياة وكذلك مما يحوزه المسلم في الآخرة إذ يلقى الله رب العالمين إذ استقام على مثل ما ذكرت لكم يا عباد الله تكفير الذنوب وتكفير الخطئات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فصارت هذه الأعمال الفاضلة وهذه المواسم الرابحة طريقا وسلما إلى العز والسيادة في الدنيا وإلى مغفرة الذنوب والعتق من النار في الآخرة فهلموا يا عباد الله واستدركوا ما بقي من ثلثي هذا الشهر في العمل الصالح والإقبال على الله رب العالمين عمروا المساجد عمروها بالذكر والطاعة والتلاوة والركوع والسجود لله رب العالمين فعلكم لا تدركون هذه المواسم الفاضلة فيما يستقبل من الأعمار ارجعوا إلى الله رب العالمين وربوا نفوسكم على الطاعة والعبودية لله جل وعلا فرمضان هو شهر العبودية والتمكين والعز لا يكون إلا بتحقيق العبودية فإذا أردتم خيرا وفلاحا وعزا ونجاحا ورفعة وقيادة فالزموا غرز العبودية الذي أمركم به الله رب العالمين وغرس العبودية يكون في مثل هذا الشار على الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا ونجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير السراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال رب العالمين قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ على محمد في الأولين صلِّ على محمد في الآخرين صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ذَمِّر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين اللهم أنصر عبادك المجاهلين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر على عدوك وعدوهم ياذَا الجلال والإكرام اللهم قل لإخواننا المستضعفين المطهدين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم ياذَى الجلال والإكرام اللهم ارفع ما نزل ببلادنا من الفتن اللهم ارفع ما نزل بمصرنا من الفتن اللهم ألف بين قلوب المصريين جميعا على طاعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأعذنا يا ربي من الفتن وأعذنا يا ربي من شر الأحزاب والخلاف والنفاق والشقاق يهدى الجلال والإكرام اللهم احفظ دماءنا اللهم احفظ دماءنا واعصم دماء شبابنا واعصم دماء جيشنا اللهم اجعله جيش عز للاسلام والمسلمين اللهم انصر به الدين اللهم انصر به الدين واحمي به حما بلادي واوطان المسلمين اللهم اجعله غصه وشوكه في حلوق التكفيريين والارهابيين وغيرهم من اعداء السنة يا رب العالمين اللهم اجعلنا أمة واحدة وجماعة واحدة وحزبا واحدة يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في ديارنا وولي أمورنا خيارنا واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشار ويتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للحكم ذي كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم هي لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا ذا الجلال والاكرام اللهم صرف عنهم بطانة السوق ودعاة السوق واحزاب السوق يا حي يا قيوم اللهم اغفر لابائنا ولامهاتنا ولجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم رحمهم يا حي يا قيوم اللهم اعدنا على حسن الصيام والقيام وتقبل منا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ولا تجعل للظالمين سلطانا علينا اللهم لا تجعل للظالمين سلطانا علينا اللهم لا تجعل للظالمين سلطانا علينا يا ذا الجلال والاكرام الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائ ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلاءه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع.